I'm <coughs> في غيرك حدا عمري قبلك أكيد كله وهم وصدا وانكادب لي عمري جديد لما حبك ابتدى كلمة حب لمسة